الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب